وَاَهَبْنَا لَنَجْمُؤْذِنْ لَكُمْ وَمِسْكَنَتُهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَاذْكُرْ كاو ب ف فطر به وَالْقُرَّاءُ إِذَا هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جمع on Come <laughs> on. What? Uh -huh. Thank <laughs> you. ko